وأرسلنا السماء عليهم بذارا وجعلنا, وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا, وأنشأنا من بعدهم قرنا الآخرين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 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أَتَاهُمْ نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين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 فقطع دابر القوم الذين ظلموه والحمد لله رب العالمين قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله, من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون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 ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إِنِّي نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون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 أُلَّا أَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ بِكُلِّ لَبَائِنٍ مُسْتَقِرٍّ وَسُوَفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ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 وأن الصَّلَاةَ الصلاة واتقوه وهو الذي تُحْشَرُونَ تحشرون وهو الذي خلق السماوات بِالْحَقِّ بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير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 ولا أخاف ما تشركون به إلا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالامن ان إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمالهم بظلم أولئك لهم الْأَمْنُ وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إِنَّ ربك حكيم عليم وَهَبْنَا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ولوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كلهم من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلم ثم لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم, أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته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 قد فصلنا يَفْقَهُونَ لقوم يفقهون وهو الذي السَّمَاءِ من السماء ماء فأخرجنا به, فَأَخْرَجْنَا به نبات كل شيء فَأَخْرَجْنَا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان دالية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إِنَّ في ذلكم لَآيَاتٍ لقوم يؤمنون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 قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أن ذا إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون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 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطردتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بالمعتدين وذروا ظاهر الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الذين يكسبون الْإِثْمَ سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا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 فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يهديه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يرد أَن يضله يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حرجا وَمَن يصعد في السماء يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا الرجس كَأَنَّمَا الذين فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله علي افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وإن يكن فَهُمْ فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم حَكِيمٌ حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا سَفَهًا سفها بغير علم وحرموا, وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين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 حرم أم الأنثيين أم اشتملت أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت أما اشتملت عليه أرحام الأنثين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا أو لحم, خنزير او لحم خنزير فإنه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم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 فإن كذبوك فقل ربكم ذو وَلَا واسعة ولا يرد الْقَوْمِ عن القوم المجرمين سيقول الذين شَاءَ لو شاء الله ما أشركنا ولا, ولا حَرَّمْنَا ولا حرمنا من شيء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 قل هل من شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع ولا تستمع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره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 ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السول فتفرق بكم, فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون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 فقد جاءكم بينات من ربكم وهدى وَرَحْمَةٌ فمن أَظْلَمُ ممن كذب بِآيَاتِ الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آيَاتِنَا سوء العذاب بما كانوا يصدفون